يا الله دعاءه اللهم يا الله ما في قلوب الا الله اللهم يا الله ما في القلوب الا الله اللهم يا الله ما في السر الا الله اللهم يا الله ما في الوجود الا الله اللهم يا الله ما في الكون الا الله اللهم يا الله ما في المكبن الا الله اللهم يا الله ما في السماوات الا الله اللهم يا الله ما في الاراضين الا الله Allahumma ya Allahu ma fi dunya illa Allah. Allahumma ya Allahu ma fil akhirati illa Allah. Allahumma ya Allahu la awwala illa Allah. Allahumma ya Allahu la akhira illa Allah. Allahumma ya Allahu la zahira illa Allah. Allahumma ya Allahu la batina illa Allah. Allahumma ya Allahu la malike illa Allah. Allahumma ya la illa Allah. ya la illa Allah. Allahumme ya Allah yessir lana ilme la ilaha illa Allah. Allahumme ya Allah iftah lana kunuza la ilaha illa Allah. Allahumme ya Allah efiz aleyna mawahib la ilaha illa Allah. Allahumme ya Allah aghnini bifadli la ilaha illa Allah. ya Allah la ya Allah la <Sesan> <Sessizlik> Allahumme ya Allahu cemmilni bi cemali la ilahe illa Allah. Allahumme ya Allahu kemmilni bi kemali la ilahe illa Allah. ya Allahu quwwini bi la ilahe illa Allah. ya Allahu ayidni bi la ilahe illa Allah. ya ayidni la ya la اللهم يا الله أهلك أعدائي بسيف لا إله إلا الله اللهم يا الله أجلسني على بساط لا إله إلا الله اللهم يا الله نزه روحي في رياض لا إله إلا الله اللهم يا الله ألبسني خلاع لا إله إلا الله اللهم يا الله توجني بأنوار لا إله إلا الله اللهم يا الله أضعمني من موايد لا إله إلا الله اللهم يا الله أسقني من شراب لا إله إلا الله اللهم يا الله نبر قلبي بأنوار لا إله إلا الله اللهم يا الله ثبتني على كلمة لا إله إلا الله اللهم يا الله أحيني على كلمة لا إله إلا الله اللهم يا الله أمتنى على كلمة لا إله إلا الله اللهم يا الله ابعثني على كلمة لا إله إلا الله اللهم يا الله ثبت أقدامي على الصراط المستقيم بقوة لا إله إلا الله. اللهم يا الله أجيرني من النيران بحرز لا إله إلا الله. اللهم يا الله أدخلني الفردوس الأعلى بعز لا إله إلا الله. اللهم يا الله زدني بمشاهدة وجهك الكريم بنور أنوار لا إله إلا الله. اللهم يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allahümma ya الله illa Allah, Muhammed Rasulullah. Allahümma ya Allah, la ilahe illa Allah, Muhammed Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sallam. Aliha nahi ve Aliha namut ve Aliha nbaht g'dan inşa Allah, min al-mu'minin al-mutmainin al-mustabshirin b-nameti ve karami ve fazli. Ve sallallahu aleyhi s-sidina ve ve